وَคس ni كت ب فَتَخَلَّتْ مِنْ تُونِ جِبْحَجَبًا فَأَوْسَلْنَا إِلَيْهَا رُخًا لَيْلًا من قالت إن في إني أُذبِرُ رَحْمَةً. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تضيق يا قل رسول الله بك لي قول أن قالت أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي قال كذلك، قال كذلك، قال كذلك، قال ربك وَلَنَنجَعَ لَوُجُوهَهَا أَن يَنظُرْنَ إِلَيْنَا مُنْتَظِرِينَ مِنَّا وَكُنَّا أَمْرًا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءك المخاب فَأَجَاءَ الْمَخَابُ إِلَى جِذْعِنَّهُ وَلَتِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِنْتُ قبلها <سؤال> فَجَعَلْنَوْ خَضُو إِلَى جِذْعِ النُّوْلِ أَن نسيا من سيا فنادها من تحتها ألا اللافخ الزين قنت جغلظ ممكن ساقط عليك رطبا جنيا فقولي وجه ربي فَكُنْ لِي وَشَرِّقْ مِنَ البشر لهمانی <تصفيق> سيه <تصفيق> صدخ